إِنَّ الله مع الذين استقوا وَالَّذِينَ هُمْ مُحْرِينَ الإحسان للإنتاج الإعلامي والتوزيع تقدم لكم هذه. ونستغفر بالله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 أحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم وشر الممور مهدساتها كل مدسة الفدعة وكل مدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد معاشر المسلمين نسأل الله تعالى أن يجعلنا من أهل والاعتبار وأن يحيي قلوبنا لكلامه وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم ومما يوجب علينا التأول أن والاعتبار أننا في هذا اليوم في هذه الجمعة نستشعر أننا في آخر جمعة من عامنا التجريب سنة أربع وثلاثين وأربعمائة وألف فإن شهر ذي الحجة هو الشهر الثاني عشر من شهور السنة إن عدّة الشهور عند الله اثنى عشر شهراً في كتاب الله السنة القمرية شهورها اثنى عشر شهراً تبدأ بشهر الله المحرم وتنتهي بشهر ذي الحجة وهو شهر محرم كذلك هذا يوجب علينا أن نتأمل وأن نقف وقفات الأولى أن تاريخنا تاريخنا ارتبط بهجرة النبي صلى الله عليه وسلم فليس لنا إلا هذه السنة الهجرية وهذا وجب التنبيه عليه. لان عامه المسلمين إلا من رحم الله يغفلون عنه ولان عامه بلاد المسلمين او غالب بلاد المسلمين جعلت التاريخ الميلاد لها اساسا فغيب المسلمون عن حقيقه التاريخ الاسلامي وفي سببه يذكر ابن كثير في البداية والنهاية أن الناس في عهد عمر تكلموا معه أن الملوك لا تحفل بالكتب والرسائل التي تكون خالية من التاريخ لمدة لك يا امير المؤمنين إذا رسلت الملوك وزعماء الأرض ان يكون كتابك إليهم مؤرخا فجمع عمر رضي الله عنه كعادته جمع الصحابه يشاورهم فاشار بعضهم ببعثه النبي صلى الله عليه وسلم ان تجعل البعثه تاريخا واشار بعضهم وهو علي رضي الله عنه بالهجره قال لأن الله تعالى اعز المسلمين بعد الهجرة وقبل هذا الرأي وبدأ عمر رضي الله عنه يؤرخ بالهجرة النبوية على صاحبها أفضل الصلاة وأزكى التسليم المقصود لا ينبغي أن نغفل عن هذا وأنت ترى الناس الشهور الإفرنجية إذا جاء الشهر الثاني عشر من السنة الشمسية الميلادية ترى مراسم الاحتفالات وترى الناس قد جلسوا يخططون أين يقضون آخر السنة وأين يحتفلون بأول السنة فأسفار ورحلات وأموال تبذل واحتفالات تقام مع أن هذا ليس تاريخا لنا ولا علاقة لنا به بل هو لملة أخرى ولأمة أخرى فعلى المسلمين أن يحسوا بتاريخهم وأن يفخروا بإرسهم الطيب المبارك وأن يحاولوا فيما بينه نعم أقول ذلك لأنه يصعب علينا أن نتعامل بعامه بغير التاريخ البلاد لأنه المعتمد عند الدولة تحرر به القرارات وتحرر به القرار... الشهادات لكن فيما بيننا ما أجمل وأروع لو قلت لأخيك ساتيك في اليوم الثاني عشر من هذا الشهر أو العاشر من محرم أو الحادي عشر من ذي الحجه مثلا وهذا يحيي في النفوس معرفة الأيام البيض التي فيها ما فيها من فضي في صيامها لذلك انت ترى الناس الآن بعض الأفاضل ربما أرسل الرسائل منبها اخوانه سيقول اليوم يوم الأحد والاثنين والثلاثاء الآتيات الأيام البيض لمن اراد صيامها ويذكر بذلك سبب هذا سبب هذه الغفلة أن الناس لا ينتبهون للشهر العربي للشهر الهجري حتى أن علماء الإسلام ذكروا أن العده للحائض والعدة للمطلقة وعدة الحامل كل ما له حساب عند المسلمين يكون بالتاريخ الهجري ولذلك ترى بعض النساء تسأل تقول توفي زوجي في شهر أغسطس في الثامن عشر منهم متى أخرج من عدة لأنها تعرف أن العده يسألونك عن الاهله قل هي مواقع الناس والحج فاضطر الناس الى الذهاب الى النتائج القديمه وحساب جديد حتى تعرف هذه المراه متى تكمل اربعه اشهر و هذا اولا ثانيا هذه سنه من اعمالنا مضت سنه مضت وقضت والنبي صلى الله عليه وسلم يقول اعمار امتي ما بين الستين الى السبعين واقلهم من يتجاوز ذاتي او كما قال صلى الله عليه وسلم كما ان التاجر والزارع والصانع والدارس في اخر سنته يجلس لينظر الربح والخسران علينا ونحن فيما بقي من هذا الشهر وشمس السنه قد اذنت بمغيب علينا ان نجلس الى انفسنا نحاسبها ان نسالها بصدق ماذا عملنا في هذا العام الذي مضى ماذا قدمنا لاخرتنا كيف كان شهر الصيام فيه كيف كانت ليالي القيام فيه كيف حالنا مع الزوجات والأبناء كيف حالنا مع الأمهات والاباء كيف حالنا مع الجيران والأصدقاء كيف حالنا مع العمال والاجراء هل نحن من الغانمين؟ هل نحن من الغابحين ينبغي أن نستحي أن نكون دقيقين نعين محاسبا ونشترط فيه أن يكون ذا خبرة عالية مدققا في شؤوننا المالية لنعرف أربح المال أم خسر، ثم إذا جئنا إلى أعمال الآخرة مع أن ربنا قال فمن يعمل بثقال ذرة خيرا يره وقال ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب ما هذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها وكل شيء فعلوه في الزبر وكل صغير وكبير مستطر ملائكه يكتبون علينا اقوالنا واعمالنا وسائر احوالنا وان عليكم لحافظين كرام الكاتبين وكلنا ذو خطا كل ابن ادم خطاء وخير الخطائين التوابون ولذلك كانت المحاسبه بين يدي التوبه يا ايها الذين امنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله نحاسب انفسنا يقول الحسن البصري رحمه الله على المسلم ان يحاسب نفسه اشد من محاسبة الشريك لشريكه الخائن لو أن لك شريكا تخوله ولا تثق فيه ثم جئت تحاسبه كيف يكون الحساب لو قال لك هنا حسابات يسيره لا داعي لها ستقول لا بل لابد لابد من النظر فيها ولن تثق بأي أمر من أموره ستفتش وتدقق وتبحث علينا أن نجعل بقية هذا العام لمحاسبة النفس على كلمات قيلت ومواقف تخذت وأموال بذلت إذ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم علمنا قائلا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 يقول الله تبارك وتعالى في كتابه العزيز وقفوهم إنهم مسؤولون ويقول فلنسألن الذين أرسل إليهم ولنسألن المرسلين فماذا اعددنا للجواب عن أعمالنا عن شبابنا عن أموالنا وفي المال سؤالان من أين اكتسبه وفيهما أنفقه وعن العلم ماذا عمل فيه وهذه المحاسبة هنا تهون علينا تلك المحاسبة والفاروق يقول رضي الله عن عمر حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا وزنوها قبل أن توزنوا وتزينوا للعرض الأكبر فيومئذ تعرضونا لا تخفى منكم خافية أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ومنكم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على سيد الانبياء والمرسلين نبينا محمد الصادق الوعد الامين صلى الله عليه وعلى اله وصحبه اجمعين وبعد ومما يوجب العظه والعبره اننا جميعا افتقدنا من اهلينا ومن احبابنا من علمائنا من افاضلنا في فئاما في وعددا غفيرا ما منا من احد الا وفي باله ومخيلته اسماء كانت وذهبت فيهم الشاب وفيهم الشيخ وفيهم الفقير وفيهم الغني وكل منهم الآن رهين عمله كل نفس بما كسبت رهينه ولذلك لما سمع النبي صلى الله عليه وسلم العباس عمه في بعض مرض له يتمنى الموت من شدة المرض تمنى العباس أن يموت فقال له النبي الكريم يا عباس لا تتمنى الموت فإنك إما أن تكون محسنا فتزيد في إحسانك وإما أن تكون مسيئا فتستغفر لسيئاتك أو كما قال صلى الله عليه وسلم من عاش من عاش فإن في هذه المده التي بقيها فسحة له ليراجع النفس وليحاسبها وابعثوا رسائل في اخر هذا العام ابعثوا رساله الى الاباء اين انتم من قول الله تعالى يا ايها الذين امنوا انفسكم واهلهم أين أنتم من قوله تعالى وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها أين أنتم من قوله تعالى مادحا نبيه إسماعيل وكان يأمر أهلك بالصلاة والزكاة أين أنتم من قوله تعالى يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن هل امرنا الابناء بالصلاه كما علم رسول الله امرهم بالصلاه لسبع وضربوهم عليها لعشر وفرقوا بينهم في المضاجع هل امرنا نساءنا وبناتنا بالحجاب كما امر الله ام اننا ضيعنا ازمانا في غير ذلك وغداً سنسال عن هذا بين يدي الله ورساله الى الأزواج اين انتم من قوله تعالى وعاشرون بالمعروف هل احسنا عشره نسائنا هل امرنا نساءنا كما كان رسول الله يفعل من يوقظ صواحب الحجرات لمصلين فرب كاسيه في الدنيا عاريه في الاخره هل امرنا نساءنا بالصدق والعفاف هل نهينا نساءنا وازواجنا عن الغيبه المحرمه عن الذهاب للكهنه عن حضور مجالس الوداعيات التي يدعين علم الغيب هل نهينا نساءنا عن شهود الحفلات والغفلات هل أمرناهن بستر العورات والحجاب والعفاف أم أنها لذة فانية وشهوة ضائعه غدا سنسأل عنهن فالرجل راع في بيته مسؤول عن رعيته وفي بعض الآثار أن بعض الناس يقضى له بالمرور إلى الجنة فتتعلق به بعض بناته وزوجاته ويقول يا ربنا ما أمرنا ولا نهانا فيحبس يحبس ويرد ليكون هذا العام مجالا للمحاسبة بيننا وبينهن ليتها الزوجة الكريمه لنجلس انا وانت مسؤولون عن هؤلاء الابناء والبنات انت مسؤوله عني وانا مسؤول عنك فماذا فعلنا في هذه المسؤوليه العظيمه لابد من جلسه من جلسه صادقه والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لنسائه وقد اجتمعنا معه في بعض الايام اول كنا لحاقا بي أطول كن يدها أول كنا لحاقا به أطول كن يدها فكنا إذا اجتمعنا ربما مدت كل واحدة يدها ليعرفنا من هي التي تلحق بالنبي أولا فماتت زينب بنت جحش وكانت قصيرة اليد فعلم أن النبي أراد بطول اليد النفقة لأنها كانت تغزل وتنفق من غزلها هكذا يعلمهن صلى الله عليه وسلم حج بهن حجته فقال لهن هذه وظهور الحصر يعني لزمنا البيوت فكان السودة رضي الله عنها بعدها لا تحج أبدا وتذكر هذه الوصية لابد لنا من عودة إليهن وأن نفتح المجال بصيرين بعيوبه هل تذكريني اذا نسيت الصلاه هل تنبهيني اذا عققت والدي هل تنبهيني اذا اهملت ابنائي ام انك ساكته غافلة وانا كذلك نصرف احوالنا ليغير الله تعالى ما بنا هذه سنه الله ان الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بانفسهم ورساله الى اقوام قضوا الزمان في لحوم الناس المجالس للغيبه والكلمات في النميمه اعراض تلاك وتنتهك وربما كانت اعراض الصالحين أخيارا وربما كانت اعراض علماء طيبين ها هو العام قد طوى صفحته فيا من ظللت حيا يلزمك أن تتحلل قبل أن تموت فإن المظالم والوقيعة في الأعراض لا تكفرها التوبة لا تكفرها التوبة لو حججت مئة حجة وقد والقت في أعراض الأخيار فإن ذلك لا ينفعك إلا أن تذهب وتقول اعفو عني سامحوني رسول الله الناصح الأمين قال للأمة: من كان بينه وبين أخيه مظلمه فليتحلل منها من قبل أن ياتي يوم لا درهم له فيه ولا دينار. وقال: من المفلس فيكم؟ فقال المفلس: من جاء يوم القيامه المفلس فينا، من لا درهم له ولا دينار. قال: ولكن المفلس يوم القيامه من يأتي بحسنات. حتى لا يظن النظران أن هذا في أصحاب الخمور والزنا والموبقات يأتي بحسنات وقد ضرب هذا شتم هذا سفك دم هذا وانتهك عرض هذا فيأخذ لهذا من حسناته ولهذا من حسناته فإذا نفدت حسناته طرح عليه من سيئاتهم ثم طرح في النار لذلك كان السلف يقول أحدهم لو كنت مغتابا احدا لغتبت والدي حتى تذهب الحسنات إلى رصيد أبي وأمي وقال قائلهم والله إن عدوي أهون عندي من أن أحكمه في حسناتي يا من بلد بلسان تفري به في أعراض الخلق ها هو العام قد رحل ولا ندري والله يعلم وحده أن اشهد عاما اخر أم لا فالبدار البدار والصدق الصدق والتوبه التوبه والتحلل التحلل قبل ان نوار التراب وتكون حسناتنا ذهبا يوم القيامه ياخذها الناس وقد تعبنا فيها ونصبنا فيها رساله الى عموم المسلمين في بلادنا قد رأيتم في العام الماضي عروشا قد دكت وحكاماً قد ذهبوا ورأيتم آثار ما عُنف بالربيع العربي رأيتم آثار الثورات فليبيا دئن وسوريا تنزف ومصر كان الله لها معيناً ومغيثاً فعلينا أن نتعظ وعلينا أن نعتبر وفي بلادنا رأينا الحرق والإبادة والقتل والدماء فالأمر نعمه أعظم ما يثبتها توحيد الله الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظل اولئك لهم الأمن أن نغفر بما يلبد من دون الله الدعاء عبادة الحق الله لا يصرف لولي ولا لقبة ولا لضريح ولا لبيان ولا لملك ولا لرسول اخلصه لله ونلزم علماءنا واحذر أخى الإسلام احذر حملة ضارية لإسقاط أهل العلم وتشويه صورتهم وهزها في قلوب العامة والناشئه احذر من هذا فإنه مسلك خارجي رافضي لا يريد الأمة خيرا لما أراد الناس إفساد الأمة أبعدها عن علمائها ليتصدر من لا علم عنده ويفتي في مسائل تراق فيها الدماء وتنتهك فيها الأعراض فعلينا أن نلزم علماءنا أن نلزمهم خاصة في أيام الفتن والمحن وأن نسلم ألسنتنا من الخوض في أعراض أهل العلم ظاهرة اجتاحت عالمنا الإسلامي أصبحت أعراض العلماء التي حذر السلف ينخوض فيها وقالوا لحوم العلماء مسمومة وعادت الله في منتقصيهم معروفة معلومة ومن وقع فيهم بالسلب ابتلاه الله قبل موته بمرض القلب وصية لأهل السنة في بلادنا أن يحذروا التشيع والرفض الذي دبه وأظهر راسه في محافل وجامعات علينا أن نحذر علينا أن لا نمكنا مبتدعا ضالا سابا للصحابة من آذاننا علينا أن نحب اصحاب نبينا لان ذلك من أصول الإيمان وأن نتبرأ ممن يسبهم ويقع فيهم وأن نحصن أبناءنا على المعلمين والمحاضرين والمدرسين في المساجد أن يحصن الأمة ضد الرفض الخبيث الذي يورث أتباعه أن دماء أهل السنة فراقتها أحب إلى الله من قتل اليهود والنصارى هذه عقيده الشيعة وأهل السنة يعنون بهم من يحب أبا بكر وعمر وعثمان وعلي إياك إياك أن تظن أنهم يريدون بأهل السنة انصار السنه السنة أو أهل السنة كل من يترضى على أبي بكر وعمر وعلى حفصة وعائشة هم أهل السنة الذين قتلهم في عقيدة القوم أحب إلى الله من قتل يهود والنصارى اللهم استر عوراتنا وامن روعاتنا اللهم كلنا حفيظا وكلنا معينا بصرنا بعيوبنا أعنا على إصلاحها تب علينا إنك أنت الدواب الرحيم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا اغفر لنا خطانا وعمدنا وهزلنا وجدنا وكل ذلك عندنا اجعل عامنا الآتي عام خير وبركة وطاعة وتوبة ورخاء وسخاء وحكم بشرعك يا رب العالمين أصلح بلادنا وسير بلاد المسلمين اعزنا بطاعتك وسير المؤمنين وفقنا لمرضاتك يا ولي الصالحين سلم صدورنا لأصحاب نبينا سلم صدورنا لعلماء أمتنا سلم صدورنا لعموم المسلمين وفقنا لطاعتك في كل أحوالنا يا مولانا يا ذا العرش العظيم وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله